اسفل سافلين الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكم ي ن